وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ثُمَّ يَتَغَاوَرُونَ ۚ أَدَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ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 سَالِمَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظاما.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 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ الظَّمْأَ وَإَِّا عَلَ ذَهَابِ بِ لَ قَادِرُون فَآشَأنَّ لَكُمْ بِِ جََّاتٍ مِنَّ خِيلُِ وَأَنَّاب وَأَنَا بِاللَكُمْ فِيهَا فَوكِه كَثَِتُ وَمِنهَا تَأكُلُون وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 مَنْ سَمِعَ النَّبَأَ بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَدَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ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 فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم بَشَر مِثْنُكُمْ يأكُلُ مَِّا تَأكُونَ مِنهُ يَشْرَبُ مِماا تَشْرَبون وَل إِن أَطَعتُم بَشْرًا مِثلَكُم إكُمْ إذَّ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 تَبَعًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَذْكِرَا 129. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديك فبعدا لقوم لا يؤمنون 120. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فقالوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوا مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ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 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْنُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم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 وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَنكَالُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عَلَيْهِ إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 قُرَّبِ إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُعَدُّون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانا نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 نَهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ فَلَا نَسَاءَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النار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 إِني جَزَيْيتُهُمُ اليَوْومَ بِمَا صَدَرُون أَنهُمهُمُ الْفَائزُون قَالَ كَمْ لَ بِثتُم فِي الْ الأأَرْرضِ عَدَدَسِنين قَاوا لَ بِثْنَا يَوْمًَا أَوْ بَعْضَ يَوْومِ فَسْأأَلِ النّين قالَا إِلَّا بِثتُمْ إِلَّاقالَلَ الَّوَّكُم كُنتُم تَعلمُون أَفَحَاسِبِتُمْ أَنَّ مَا خَلَقُناَكُمْ عَبَثَا أَفَحَاسِبِتُمْ أن مَا خَلَقُناَاكُمْ بَثَو وَأَكُمْ إلَيناَا لا تُرجَعون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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقِرْبُ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة